أو نسخت الريح آثار الأقدام أي أزالت هذه الآثار وتقول رب العالمين إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إبقى معنى النسخ في اللغة إما الإزالة وإما الإيه؟ النقل قال واصطلاحا رفع حكم, رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة أو أن نقول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 يبقى ايهما متقدم على الثاني الاذن صح ثم اطبع هذا الاذن بما يرفع ما قد اذنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رفع الحكم الشرعي بخطاب ايه متراخن او التعريف الثالث رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم لان لما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 ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه وامر بايه بالصيام ثم نثق هذا وحل محله صيامه ايه شهر رمضان قال او من اباحه الى تحريم شرب الخمر كان مباحا ثم حرم ولا لا المتعه كانت حلاله ثم حرمت الحمر الاهليه اكل لحم الحمر الاهليه كان مباح ثم حرمه مع ازاي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 المرأة الحائض نسخة او ازيل من عليه حكم الصلاة لا في وجود مانع يبقى وجود المانع وفوات الشرط لا يسميان ايه نسخة وانضيف اليهم الايه البراءة الاصلية قال مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب او وجوب الصلاة او وجوب الصلاة الوجود الحيضي فلا يسمى ذلك نسخة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 طيب يبقى ده معنى لإيه النسخ رفعوا حكم شرعي لخطاب متراخن ماشي كده طيب لو كان الخطاب المتراخن ده لا يرفعوا الخطاب المتقدم لكنه يشمل بعض أسراده يبقى ده لا يسمى إيه نسخا إنما يسمى إيه تخصيصا يبقى النبي صلى الله عليه قال فيما فقط السماء العشر ويبعد ذلك قال ليس فيما دون خمسة أوثق ثقن صدقة يبقى هو خص بعض أفراد الحديث الماضي بحكمه يبقى دهما هو تخصيص النسخ لا يخص بعض الأفراد انما يرفع كل الأفراد معايا؟ طيب وإحنا قلنا لو كان البراءة الأصلية يبقى ده إيه؟ إضافة حكم جديد كذلك لو كان متصلا بالخطاب يعني والعصر إن الإنسان لا في خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة هذا لا يسمى إيه نسخة إنما يسمى إيه تخصيصا معايا كده طيب إيبقى إحنا قلنا بقى معنى النسخ عند المتأخرين إيه بخطاب مضراخر المعنى ده ما كان معروفا عند الثلاث ودي مهمة جدا ان انت قد تقرأ لابن عباس انه يقول وهذه الاية منسوخة بقوله تعالى كيت وكيت وكيت فانت تحمل كلام ابن عباس على المعنى الحادث وتفهم كلمة ده ابن عباس منسوخ بانه رفع او ان هذه الاية حكمها مرفوع لا معنى الناس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 قال الشيخ رحمه الله والنكه جائز عقلا وواقع شرعا يبقى يدى يكلم ان النكه من ناحية العقل يقع ومن ناحية الشرع وقع فيقول اما جوازه عقلا فلان الله بيده الامر وله الحكم لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته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 ويكون غيره في وقت او حال آخر أصلح والله عليم حكيم إبقى ده من ناحية الإيه؟ العقل حتى أن الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفصول في تحقيق الحق من عم الأصول قال النسخ جائز عقلا واقع سمع السمع المقصود بإيه النقل اللفظ اللي هو الكتاب والصنة يعني تقصد هذا سمعا دي يعني شرعا عندنا هو يقصد سمعا يعني علمناه من الكتاب والإيه والصنة قال النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين اسمع لأن بعض الناس الآن يظهرون على بعض القنوات الصبعية ويأتون بهذا الكلام كلام أبي المسلم الأصفهان ويلقاه ما فيش نسخ ويتشبهون بليهود في عقيدتهم كما سأيت معنا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 العلم بعد الخطاء انه هو ما كانش عارف انه هو ينفع نكاح المتعة فلما عارف انه هو ما ينفعش حرام معايزاي هو ده معناها ايه انه يستلزم البداء يعني العلم بعد الخطاء معايزاي فاحنا بنقولهم لا النسخ لا يستلزم البداء لان تغيير الحكم لا يتوقف على علم الحاكم انما تغيير الحكم للمصلحة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 يعني ننسها طيب ابن كثير يقول رحم الله ما ننسخ من آية عن مجاهد ما نمح من آية وعن ابن ما نبدل من آية وقال الضحاك وقال اعطاء فما نطرق من القرآن وابن أبي حاتم يعلق على كلام الضحاك ويقول يعني طريكا فلم ينزل على النبي صحر ما ننسخ من آية يعني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 وما يجاب به عن هذه عن هذه الأدلة بجودة اللفظية فلا تصرف الدلالة في المعنى إ هو المقصود ثم نهاات كل ثم فيهاات كل يكون وقال أب مسلم الأصبحني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن وقول هذا ضعيف المرضود مرضول.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 قابل فلانا بعد كده يجي فأيذن ولا كده لا لم يقابل لأن هذا يعد من بابل ايه الكذب أنا قابلت محمد وأكده لا ما قابلتوش عزيزي فقال الأحكام لأن النسخة محله الحق ولأن نسخة أحد, ولأن نسخة أحد الحضرين يستلزمه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 وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومثاوئ الاخلاق من الكذب والكجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المكافل عنهم له أنا أفهوم نعم نعم نعم ايخويا منن حوق اللحيه لا يدخل شباب الناس او سابو خدام ما كرات احدا ادرجها تحت هذا الباب لكن لو انك قرات فاخبرني دعم ببنى دعم ببنى دعم. لو انك قرات فاخبرني او قال لك أحد فاخبرني لا هو يقول يعني ان ان, إن القصد ان المراه يكون كما قلت وان الرجل لابد ان يترك الاشياته وعلى هي عليه في كل الاسروف ما مش هتختلف من زمن لزمن معايا فانا بقول له اصلا لو قررت احد قلبي هيا دخلو لكن مش هانا اللي هستاهد وقول اه ماشي او لأ اه ماشي او على حكم ده يواجه ما يش علاقة بيه ماشي يعني اعلم دلاغ مثلا جيء اعلى ده متحفى ماشي اه يعني ينفع هو يتكلم يعني يجب حكم ده اه ينفع نقول كان عنده دليل يعني لا شخص النسخ هو عايز يحط النسخ تحت ديه فلو حطها تحت ديه محدش ينفع يقول بقى ان هي ينفع تحلق لكده فهمني؟ يعني بيقول ما ينفعش يجي في زمام الأزمنة ويقول لك لا ده الامر ديها ده كان زمامة دلوقتي لا فهمني؟ لا بقى نقول يعني, يعني ديه احسن للنار بس يعني مثلا يعني تغيير مصبرة الواحد جميل يسرق بعيانا وقالوا احزق الموضوع هذا الموضوع الموضوع تحب انما انتوائي نزل خطم عامة انها موضوع تحبت سلنا طيب بدي انا اسأل سؤالة. معي ما يدخل هذا بيجاب الناس انا لا اعترض معك فيما تطول لكن الموطنة ليس موطنة لا يعني انا مش في مجال تحقيق مسايه اللحيه هل هي واجبه ولا محتبه لكن انا اقول بوجوبها وواضح حين يجوز حلق اللحية لكن انت عايز تحت مكارم الاخلاق والكلام أنا ف... ده انا اقصد ان يعني شيء يعني شيء قد واجب مين اللي يدلوا ده ده يدل أنا أبطل المريضة ماشي عموما ماشي ماشي و... ماشي و... و... ماشي ماشي راحك إذا فيك مثلا تبقى من التحدي كعامي أنا أخطم مهام من ده من التحدي آه ينفع في مثلا شرية من قبلنا ده كان واجب وعندنا مثلا ليس الواجب ينفع تعمل زي بس <تصفيق> وينفع كنت في بعض العصور الأكل ده محرم وبعد ذلك عندنا يجوز كل طعام كان هنا لبني اسرائيل الا ما حرمه اطلايل عليهم وده نصف ع كان يجوز ان انت تنكح اختك بعد ذلك ده نصف عايز زي في الشرائع من قبلنا بس عندنا الاحكام دي في احكام بتختلف من وقت لاخر عايز لكن الاحكام دي المستنبطه عن طريق القياس وليست التي تستند إلى دليل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 تعذر الجمع بين الدليلين يعني عرضت على الدليلين المتعارضين كل طرق الجمع عايز يا وترجيح ثم عجزه ثم عجزه بعد ذلك لو عجزت بعد ذلك شوف بسيط الشروط الشروط هي اللي هي متوافره عندنا يعني كما انك لا تهدي الى صراط المستقيم انك لا تهدي من احبب كلاهما موجه الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم فما حدش يقول لي لا واحده منهم نفخه الثانيه لا ليه؟ لأن الجبع هنا لم يتعذر لأني ممكن أقول إيه إنيك لا تهدي من أحبت أي أنك يا محمد لا تستطيع أن تفسق أحدا إلى أن يسلك على الصراط المستقيم لكنك يا محمد تستطيع أن تبين للناس أين الصراط المستقيم وكيف الخير عليه يبقى وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم أي وإنك لا تبين وترشد الناس إلى الصراط المستقيم وإنك لا من احببت اي انك لا تستطيع أن تهدي أحد هدايه توفيق إلى سلوك افراط المستقيم وفي ايات كثيره بعض اهل العلم فيها النسخ وفي الحقيقة هي ليست بمن توخه اعزائي وذكرها العلامه الزرقاني في مناهج الارتقان والدكتور محمد بط اسماعيل في ابحاث كلام القران وغيرها مثلا منها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 فبعض أهل الآية المقال هذه الآية نافخة للأولى لأن الأولى كانت تجوز ما بين أن تحكم وما بين أن تعرض لكن هذه توجب الإيه؟ الحق فنحن نقول لا شروط النسخ لم تتوفر بعد احنا ممكن نقول لا التخير لا زال قائما إلا أنك يا محمد وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله زي؟ أيضا من قول المولى عبدالجل مثلا انفروا خفافا وثقالا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 فقال بعض العلم لا أو أخران من غيركم هذه منسوخة بقولي وأشهد ذوي عدل منكم أيضا لا يتعذر الجمل نحن نقول أن إشهاد ذوي العدل مننا هذا في الأحوال العامة لكن في حال السفر وما شابه من حال الضرورة ولا أجد من المسلمين أحدا ولو لم أوصي معا إزاي؟ أنا هنا وحده يشهد بأن أنا وصيته بكذا وكذا فأنت لم أستطيع أن أوصي ما دمت لا أجد أحدا من المسلمين تقول لي لا في حال الضرورة كالتفر وغيره أوصي من المسلمين لمن توصي إن لم تجد جاز لك حينئذ أن توصي غير المسلمين يبقى ده الشرط الأول هو إيه؟ تعذر الجمع إذا تعذر الجمع بين الدليلين وتوفرت الشروط الأخرى جاز لي أن أقول إن هذا الحق منسوخ بكذا وكذا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 إلا أن من تلاها له أجر إلى يوم القيامة وتذكير الأمة بحكمة النسخ طب حكمة النسخ هنا هي أيه التخفيف قال الثاني من أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه وإحنا قلنا زي إيه والشيخ والشيخة إذا بني ترجمهما البتة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 إياكم منكم عشرون صابرون والثانية إيه الآن خفف الله عنه قال الثاني نفخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما ولعل هذا المثال يصح هو قول المولى عز وجل والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابوا أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا إيه رحيما قيل إن هذه الآية كانت في من يفعل فعل لوط. قوم لوط, قوم لوط. كان في من يفعل فعل قوم لوط مع إزاي؟ فإن النول عز وجل قال فآذوهما فينتبه وأصبح فأريض عنهما ثم قال النبي صفرامة كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس المرفوع من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كانت الأول الأذية عزاي ثم بعد ذلك كان الحكم الايه كان الحكم الإيه؟ القتل من وجب يعمل عمل قوم لوط مش مكتوب الفاعل والمفعوله به من وجب يعمل عمل قوم لوط فقتل الفاعل والمفعوله به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 كالحنثم والمقير والنقير والمزفت كان في صحيح مسلم المزفت لمطل بزهر والنقير هذا جرار خضر فقيل الحكمة من ذلك يعني ان, هذه أن الخمر له قوة فقد يؤثر مع مرور الوقت في هذه الأوعية فلا نستطيع أن نستعملها بعد ذلك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 يبقى كده القرآن ينسخ بالقرآن القرآن ينسخ بالسنة السنة تنسخ بالقرآن السنة تنسخ به السنة لأن الأصل عند الأصليين أنهم يذكرون القاعدة ويذكرون صحتها ولذلك على النها الصحيحة فلعل بعد ذلك أن يأتي أحد ويأتي بمثال سليم لكنه يجد قاعدة عنده كما قال حتى الشيخ معظمين في الكتاب قال إنما نذكر القاعدة لعل طالب علم بعد ذلك يأتي بأمثلة لكن القاعدة معناها صحيح مع زي وهو هو الشيخ معظمين الذي ذكر هذا المثال في شرح نظم الورقات سنحن نفتقن بها اجتهاد ولا حاجة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 القاعدة وقد يعصر جدا على أن تأكد المثال يعني أوصى عبما في كتب الأصول وهي الأمثلة على هذه القواعدة لا لو لا نجد المثال لا تطل القاعدة قد تصح القاعدة لكن لا مثال لا نعم من اللغة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 ذكرها لكن اقصد إيه ان كل قاعده لا يشترط ان يكون لها دليل الكتاب والسنه لكن هي اصول فقه ده هي قائمه على الايه بما انك لغه عربيه احنا ازاي ازاي مع الكتاب والسنه ناه ان يضع الاستمر ويترك فتره حتى يصلها خمره انت لو جبت الكوبايه وحطيت فيها الخمره بتاع رمضان ده مع شاط ميه و وتركتها يوميا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 ولا تشرب مسكر اشرب كوكولا بس عشان نعمل مقاطعه ما يشربش اشرب اي حاجه في اي شيء لكن لا تشرب مسكره وصل ولا مش سامع السؤال هو ده يا جماعه هو بس ما هو انه يعني قال النووي رحم الله وأما معنى معنى النهي يعني هذه الاربعه في حديث صحيح مسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير قال قيل لابي هريرة ما ملحنم قال الجرار القدر قال النوير رحمه الله وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن, يجعل الماء وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلوى ويشرب عزيزي ونبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا وكان إذا تبقى إلى اليوم الثالث يرمي عزيزي فهو قال أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب او نحوهما ليحلوى ويشرب مع ذلك خصت هذه بالنهي لبانها عن هذه الامور بعينها لانه يسرع إليها الإسكار او يسرع لانه يسرع اليها الاذكار فيها فيصير حراما نجسا طبعا على قول بان الخمر ايه نجسا ماليته فنهى عنه لما فيه اتلاف المال ولانه ربما شربه بعد اذكاره من لم يطلع عليه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 وحده واحده انا معاك يعني بس قوم وبعدين الناس دي الاول عن مين فاهم ايه دي في دي في الموضوع مش في, الواضيع في الواضيع <تصفيق> المعنى ايهو الاخوة الفضلاء <تصفيق> لسلوب يسير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ان يوضع التمر والزبير مع الماء مثلا في هذه الاوعية معنى ازاي ده كان ناهي او مش كده ثم قال بعد ذلك تشربوا فيها ما شئتم اي هذه الاوعية ما شئتم ان تشربوا فيها فاشربوا لكن لا تشربوا مسكراء يعني أزن بعد ذلك أن تبع الثمث مع الماء في هذه الأوعية قيل لأن بعد ذلك المسألة فتحت وأصبحت الأوعية من القفرة بمكان ولا يعني يخاف عليها وثبت أيضا كما قلت أن النبي صفرامة كان إذا كان اليوم الثالث يرمي بها أو يفقيه لأي الثاني ما معايا أنا مش عارف الإشكاك عن إيه بس كده خلاص قال حكمة توقى النسخ للنسخ حكم متعددة منها يبقى دي الباب ده او الجزء ده مهم جدا ليه لانه بيقول لك اللي هيجي ويقول لك بقى طب ليه النسخ يعني ليه يعني في نسخ قل له كلام ده اول وهذه الحكم مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياه وده واضح وده واضح جدا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 طب فين منفعل في الميسر احنا كلنا عارفين منفعل فين طب الخامس طب فين دعم منفعل في الميسر لا لا ايدي ليس بمنطعة ايه خلالة خلالة في الميسر جرتاش بس يا. لا <تصفيق>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 ثم مرحله الايه الله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 أيوة طيب الحالة الثانية طيب الثالثة كامل صيام يوم عشراء إلى صيام شهر كامل فمن شاهدة منكم الشهرة فاليصوم إذا ده اختبار من إيه من أخط إلى أفقل طيب اختبار من أفقل إلى أخط طيب اختبار من مساوي إلى مساوي استقبله كبلا من بيت المقدس إلى الكعب معلزاي؟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 اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول نعم من حكمي للآخر ورضاهم بذلك والرابعة الرابعة ليه لهم ليه ما يكونش لنا لنا ولهم كلاهما عزيز فأيضا انت الآن تجد ان هذا الامر وهو النسخ كثير من الناس يعترضون عليه يبقى ظهر حكمة المولى عز وجل لأ. الف لام م حسب الناس فيترقوا ان يقول امنا لا يفتنون يبقى ده اصلا ايه اهو احكام ان هو العذله يعرضها يظهر بقى الايه المنافقون الذين لا يريدون ان يعبدوا الله الا على حسب اهواءهم فده الامر ايه بيظهر من المسلمين فينفع شيئا فشيئا؟ أي سؤال في النفق ام دايما لما حد يتكلم مثلا يعني صار في يعني من الايه عشان لما بيمر التغير هنا في الضره وكده ويبين يعني بيعترض عليه احكام معينه في اللي احنا معانا الذي يعترض مين الذي يعترض ايام الشفاه لا يعني بيعترض كده يعني الهلال الشف تغير لا مش ممكن نغير بعض الحكم وبينحجج كده ان الهلال الشف يعمل كده انه مشك عمل كده لوجود لو الادله في ذلك كان نفسه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 يعني ما قالش بدل ما يبقى صدق يبقى حاجة تانية يبقى هنا نتخن الى بدل ونتخن الى غير بدل وإحنا قبطلنا النتخ باعتبار الدليل بقى قرآن قرآن قرآن سنة سنة قرآن سنة سنة هذا والله تعالى اعلى اعلى وانزركم نصر